قال من شد شداد الباس حما لا تلك تستو شيح البيكا وصلصال صليلة يا رجالات تقينا قال من شد شداد الباس حما لا تلك تستو شيح البيكا وصل له يا رجال أرفقيلة قلت وان كان قد جاكم خبرت وقبل شاب راسي من اخبار العراق الهويلة يا رجال الثقيلة يوم صارت سامى الأنبار بالنار تشعل من قواعد ولي الأمر ذاك الهبيلة يا رجال الثقيلة شبت الصوت بنت العزية لا شي يمهل من بقي يستمع في صوت ما هعطيلة يا رجال الثقيلة لاحي يا فارس الإسلام ما أنا تستلمق ما دنيا رعد وصال الاوابد صليله يا رجاله ثقيله لب الصوت من عرعر ومن ناجدة واسفل من جنوب الجزيره لب واهل الفضيله يا رجاله ثقيله عادهم ناس ويله من معهم تمشكل ما يقاوم معهم سعى الله وكيله يا رجاله ثقيله شب والأرض حتى تلقى اساسه تزلزل وابتدا الكفر يترنح ويشتل شتيله يا رجال ثم جانا سمحت شيخ نفيته بختل قال من قاتل الكافر محرم فعيله يا رجال التقيله قال من قاتل أهل الكفر بالسيف يقتل هكذا قال ربي ثم لفق دليله يا رجال لا تستقيل الله تصلك يا انت وابليس يا شيخه نفس الفصيله يا رجال لا يا شباب الجهاد مضوع على الدرب الاول خلو والكلب ينبح لي نزق عويله يا رجال ارعبوا الكفر بالغارات خلوا ما نحتل يزهد العمر من قصف القذايف وويله يا رجال الثقيلة ورفع الصوت بالتكبير خلاه يجرج الحصاص الحق والطاق وتدقمه تجيله يا رجال الثقيلة قال أبو القاسم القتال ربي تكفل جنة الخلد للي يقتلوا في سبيله يا رجالة ثقيلة جنة الخلد فيها الحور الأجلاك تدل الخاطب الحور يا محل العيون الكحيلة <تصفيق> يا ثم صلوا <تصفيق> على ما نختصها الله وارسل سيد الأنبياء مولى الصفة النبيلة يا رجال الثقيلة يا رجال الثقيلة يا رجال الثقيلة <تصفيق>